ولقنكم من نفس واحدته وقلق من Mm -hmm. What the whole vlog سألون به وعي الأرحام إن الله كان عليكم مرقيبا <تصفيق> وَآةُ لةَ مَا أَمُّ وَلَغُُّ وَلَ تَتَبَدلخَبِي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان In tom là to فِي seu fufil leata bavang que تُمَّ الْآتِ دِينُ فَاحِضَةً أَوْ مَا مَكَرْتَ أَيُّ مَا ذلك أبناء ان ا فوب بين لكم أي شيء من غلب a <laughs> منك خفئ ان انا تن من نجمرس قد فؤ الى ما حسى خونه <تصفيق> <تصفيق> <clears throat> <تصفيق> مان ذِكْرَ <تصفيق> اللهِ نصيب ولا <تصفيق> تكنوا قلبي ما روّف، فلي قلبي يدو عين ما الرجاء <تصفيق> نصيب من ما ترك الوالد والأقربون <تصفيق> ودين. نصيب نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كَثُرَ نصيبا مغفر وَإِذَا خضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفة. وقولوا لهم قل ما عرب وإذا قدر القسم تؤل القرب واليتم والمتين فارجع فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذري Oh <laughs> لو تركوا من خلف جب ذريت ضعفان خاطوا علي قلب ذبذ يتنطع فانخافوا علاهم فالعز ما ظل المر انما معي قرنتي و جنارا يدى تكونوا اموالا لياتى من انما يا تكونوا انما يا في بطون إن الذين يأكلون أموالا يتامى غرما إن کو ن و It oh. is 我 kar في كل واحد من غومات من ما تروك उन la अলে me فريضة من الله، ان الله وَبَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ تَعَالَى لَكُمْ مَا تَأْصَرَ مِنَ الْأَتِيلَةِ الْبَيْنَاتِ أَشِيرُ شَعْبَانَ عَطْلَعِي صَادَقَ مُقْرِرَ لِجَاءَةِ التِلِفِيْزِيَوْنِ تِلِفْونٌ سِتِينَ مِائَةَ سَمْتَارَ بِئْنَ مِنْهُ عَلَى